الباب الثاني والخمسون باب فضل الرجاء وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاه ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني والله لا الله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باع واذا اقبل الي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حيث يذكرني بالنون وفي هذه الرواية حيث بثى وكلاهما صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال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 وقيل هو السحاب وقراب الارض بضم القاف وقيل بكسرها والضم اصح واشهر وهو ما يقارب ملئها والله اعلم